وانت حلوة في كل عين يا حبيبتي قلبي عاشق واسمحيلي بك المتين كل عين تعشاء تعشاء حلوة وانت انت حلوة حلوة في كل عين يا حبيبتي قلبي عاشق اسمعي لي في كل بيتين amen hand di damin hi شب يم الشعر ليلي والجبين شاء النهار والعيون بحرين آماني والقدود عسى الغدار ك دن نارين نار يري مي فاصول مي فاصول مي والنهار النهار والعيون ضحرين آماني والقدود عسى الوزار شب شب شب شب يمو الشعرين ya mushari dini wil جاءنا ويلو يوم بحرن اماني ويل خدود عسلنا ويل <تصفيق> والي ببتسمتكي احكو احكو اسرار في <تصفيق> الاماني والقدود على Amin, yimshi, amin, had vomit. أصرك المسحور غلانه أغبى من دود الغيطان بعد مص الغصن الأخضر ينحط عظم العيدان أصرك المسحور غلانه أغبى من دي الغيطان بعد ما سيل غس النيل عظم العاد واللي خلى الارض خضرا واللي خلى الدار امان عاش بيكون ملوجوف ما في اسمو بلال وحل غلب ماش عن شال عمري اللي قد كل بيتين هادي كلمة من عذابي قلت هالك باقي كلمة من حنيني صنت هالك في الظلوع من دنيا الظلمة هادي كلمة من عذابي أنا أنا قلت هالك في <تصفيق> الضلوع من دنيا ظالمة هذه كلمة من عزيز ها قتلوها في سكة ظلمه وانت خايف في المعقول ها يقتلوها في سكة ظلمه جاءت والنور جاي البشائر ظهرت الصباريه سلمى طبعا سأسايد والنور النور النور النور بسايد ظهرت الصبار يا سلمة يا نسيم الشوق يا طاير يا طاير قد لمصر الصبح كلمة طول ما يبقى الرجل بسائر بالبصائر والعين طبعا يبقى يبقى ضامن يمشي